111. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 112. وهو العزيز وَدزََّ السَّب عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ غَنَّمُوا السَّمُوسِ ادوت <تصفيق> تمي الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير 112. واللطيف الخبير 113. هو الذي جعل لكم الأرض بلونا سيفذ بكم الارض فاذا أم في السماء ان نزل عليكم حصبا 1- J Vocal law commander проч студien ما يمسكُنا إلا اللهُ 129. بلجوا في عتوب 7. Kul Hul الذي ذرأكم في الأرض 112. أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب